我မနmi ုu kwaniအ ni the tells samta <laughs> Oh, okay. man. ۶ <laughs> ۶ z ولهم علمه ولهم سد الله هذا الفض Come <laughs> away. الناس then <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو الحي لا <لازم> قل قان لَذ قَالَ قف من تُون